Thummam amatuh, fakubarah. Thummam iza sha'an sharah. Kala lamna yqudz ma amarah. Fal-yuzur insanu ila qaamih. Anasabbin al-maa ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم